بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين كنا قد تواعدنا أن نتكلم ونسأل عن تعريف التجويد نسمع الإجابة تجويد معناه لغة التحسين والإتقان طبعا التعريف ده يعني قلنا هي كلمة لها مترادفات يعني التعريف التوضيح البيان كل هذا المعنى واحد والتعريف في العلوم الثقافية الثقافية ينقسم إلى قسمين تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي هذا في العلوم الثقافية وأما العلوم الشرعية كالفقه مثلا اقول قسمين لغوي وشرعا لغة وشرعا أقول مثلا الصلاة معناها في اللغة الدعاء لقوله تعالى وصل عليهم ادعو لهم في اللغة الدعاء وشرعا بقى اصطلاحا لا لأن الأحكام الشرعية ليس فيها اصطلاح ولكنها شرعية كتاب وسنة بل شرعا كذا أما الثقافي لغة واصطلاحا لأن علماء المادة تجويد نحو صرف أي مادة ثقافية علماء هذه المادة اصطلحوا على تعريف فيما بينهم والتجويد علم ثقافي طيب لغة التحسين يعني هذا التعريف تعريف عام ليس له شيء خاص كل عمل يؤدى كاملا كل عمل فيه يعني إخلاص وفيه أدقة يقال له تجود عند مين عند اللغويين عند العامه طيب واصطلاحا جميل الله يفتح عليكم جميل هذا التعريف طبعا له شقان كما قلنا الشق الأول إخراج كل حرف من مخرجه أقول وهل هناك حرف يخرج من غير مخرجه؟ الجواب نعم يعطني مثال حرف يخرج من غير مخرجه لا انا اقصد في كلامنا العادي يعني عندنا نقول مثلا ايه نقول احنا جينا جه جي وجميل اصلها جاء والجيم تحت الكاف والكاف فوق الجيم خلطناهم على بعض بقت جاء طيب نقول لك مثلا ايه وقعدت اقول كذا ويقول لي وقعدت اقول اصلها قاف وهكذا مرفت مر وهكذا طيب إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه أولا نستذكر مع بعض كذا المعنى العام للحق والمستحق سيب الحروف دي الحق والمستحق عامةً ما هو الحق سيب الحرف سيب الحرف خل سنة, سنه سؤال سؤال بيقول لك, بيقول لك أيوة الشيء الثابت الذي لا ينتفي حق والحقوق ما أكثرها حق الله حق الجوار حق الوطن حق الزوجة حق الزوج أمور يعني كل ما لا يقبل النفي والتغيير فهو حق وكل ما يقبل التغيير فهو مستحق يعني أنا حلت ايه الوقت تستحق يكون إيه طيب ما حق الحرف الحرف بقى عليك حق الحرف شيئا المخرج الذي يخرج منه لأنه لا حرف بدون مخرج المخرج أمه وأبوه أبواه أبوا الحرف المخرج كما أن كل إنسان له أبوان الحرف أبواه المخرج جميل والصفات الثابتة قال الأخي ضيفت عليك يا ابني جميل الصفات الثابتة كالهمس والجهر والرخوة والكلام ده كل يعني يعني لابد أن يأخذ خمس صفات أقلها خمس وأقصى إيه؟ صحيح كده وأما مستحق الحرف فهي الصفات الإيه؟ غير الثابتة الطارئة بأه قلنا كالراء مثلا الراء المفتوحة تفخم راء ضم تفخم رو كسر ترقق ري خلاص بقى مستحق الراء ليس لها حق هنا لأنها لو كانت على نمط واحد يبقى حق لكن مفتوحة تستحق التفخيم تستحق التفكير مضمون كسب تستحق الترقيق اما الضاد مثلا الضاد ض فتح كسب ثو ضم هذا حق حنأجل بقى الموضوع وكلامنا المره جاء عشان الوقت حنتكلم النهارده بإذن, باذن الله تعالى يعني الليلادي يعني اسف درسنا الليله الدرس الثالث، الدرس الثالث في أحوال النون الساكنة والتنوين وأحكامهما الأحوال قبل الأحكام يا ابني مش في أحكامه نعرف الأول نعرف إلّا النون الساكنة الصغرى ماذا نعرف أحكامه في أحوال النون الساكنة وتنوين وبيان أحكامهما نعم. السؤال يقول اذكر احوال النون الساكنه اذكر احوال النون الساكنه الجواب النون الساكنه حرف اصلي أنا حكت بالأول أن أشرح نكتب بالأول أن النون الساكنة حرف أصلي من بنية الكلمة وتكون في الأسماء والأفعال والحروف فتح الله عليك جميل وتكون في وسط الكلمة نحو المنتهى منبثا ينهون يناون وفي اخرها نحو ان ان ولن وعن وتثبت في الخط والإيه والوقف والوصل انا قلت هنعلق بعدين عشان نكتبه الاول عشان ما, ما ننشغلش والوقف والوصل والوقف والوصل الا في موضعين الاول قوله تعالى ولا يكون من الصاغرين يوسف بنكتب نون مفتوحه فتحتين والف الثاني قوله تعالى لنصف عم بالناصية بالعلق العين فتحة وميم عشان في إقلاب هناك يكون الفتحتين عشان إضغام يكون اثنين فتحة فتحة واحدة هنا عشان إقلاب نصف عم بالناصية طيب هنصف بقى الكلام ده قلنا النون الساكنة حرف أصلي من بنية الكلمة الكلمة العربية لا تكون كلمة إلا إذا كان لها مبنى ومعنى مبنى حروف تبنى منه ومعنى عندي مثلا كلمة كتب كاتبا حروفها ثلاثة الكاف والتاء والباء حروف مبنى لا يصلح أن, أن الغي حرفا إذا شلت الكاف تبقى تبقى فعش شلت الباء تبقى كتب شلت التاء تبقى كذا فعش كتب لا تكون كلمة إلا بحروفها كلها فمبناها بقى كالإنسان له مبنى ومعناها طبعا فعل ماض هكذا كلمة عربية كالإنسان الإنسان له مبنى ومعنى مبناه في جسده وفي أعضائه وفي بنيانه ومعناه في سلوكه وفي عمله لكن لو قلت مثلا باتك مقلوب كتب باتك هذه ليست كلمة ولكنها لفظ لفظ حتى يقول لك الناس اللي على العمين يقول لك تمدى يا أخي بيرمي كلام كده ويلأح كلام ملوش معنى الفطرة بتقول كده الفطرة مش, مش قبل اللغة قبل النحو قبل القواعد يقول لك الكلمة معناها لها معنى يا أخي كده يعني طيب يا سيد يبقى اللون سكننون حرف اصلي بقى من بنية الكلمة والكلمة كما نعلم أقسامها ايه ثلاثه ثلاثة اسم خلاص حتكون, حتكون فيهم باء حيث أنها من أصل الكلمة حيث في الأسماء أفعال حروف صحيح وتكون في وسط الكلمة كما مثلنا وفي آخرها ولا تكون في أولها لما آه لأنه لا يبدأ بساكن لا يبدأ بساكن يعني إذا كان الحرف الأول ساكن أتينا بهمزة وصل كتب يكتب اكتب اقرا يعلم تسمى همزة وصل ليه؟ لأنها توصلنا إلى النطق بالساكن هي كده طيب قلنا تثبت الخط حكتب ان هم زونون اقف عليها ان برض اصلها ان انتم يعني ثابته في كل حال لانها من اصل الكلمه الا في ولا يكونا نسفعا بقى لان الفعل اصله يكون جنس يكون ما يكون نسفع دخلت عليه نون التوكيد التوكيد الساكنه الخفيفه وهذه النون لا تنفع نون ساكنه ولا تنوين لأنها لو كانت نون ساكنة لاثبتناها في الخط كتبنا يكون اثنين نون لكنها مش, سا... مش أصلي مش ساكن تبقى نون ملحقة بالتنوين لا نون ولا تنوين نون ساكنة ما تنفعش تنوين ما تنفعش لأن تنوين في الأسماء بس زي ما احنا نعرف فعمعنا بقى نون ساكنة وتنوين ونون ملحقة بالتنوين ثالث بقى هذه النونساكن طيب السؤال يقول عرف التنوين لغة واصطلاحا عرف التنوين لغة واصطلاحا التنوين معناه لغة التصويت تا صاد ويا تا التصويت تقول نون الطائر نون الطائر إذا غرّد بصوته الجميل نون لكن يعني نغم يعني نغم وتقول نون القارئ نون القارئ اذا حسن صوته بالقران تصويت من الصوت والصوت جمعه اصوات اصوات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير خذ ذلك الحرف يعمل شغل في الكلمة نقول وهو بخلاف التسويط سنطاء اي التعذيب بالصوت التعذيب بالصوت بالال الكرباج باء ولا عصا ولا ايه اه وجمعه سياط سياط الصوت جمعه أصوات والصوت جمعه سياط الصوت قال الله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب سين ووط يبقى التنوين معناه في اللغة التصويت واصطلاحا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا هذا التعريف يا أبنائي يوضح الفروق التي بين النون الساكنة والتنوين لأنه في النطق نطق واحد تقول أن رجلا النطق واحد لذلك هو تابع لنون الساكنة تابع لها في أحكامها تابع لها في أحكامها طيب بنقول وهذا التعريف يوضح الفرق بين النون الساكنة والتنوين وذلك من وجوه الوجه الأول أن النون حرف أص... النون الساكنة يعني حرف أصلي من بنية الكلمة والتنوين نون زائدة هذه أول فرقه نون أصلية والتنوين زائد ثانيا النور الساكنه تكون في الاسم والفعل والحرف عشان اصليه لا وأما التنوين فلا يكون الا في الاسماء ما فيش فعل منون ولا حرف منون. نون ساكنة زائدة النون أصلية والتنوين زائد لا ثاني شيء ثالثا أن تنوين هذا ثانيا يعني تنوين نعم صحيح هذا ده الثاني ده ده صحيح الثاني ثالثا ثالثا ان النون الساكنه تكون في في وسط الكلمه وفي اخرها والتنوين لا يكون الا في اخر الكلمه لانه زائد زائد مش اصلي رابعا النون الساكنة تثبت في الخط والوقف والوصل إلا في موضعي يوسف والعلق يوسف والعلق والوقف والخط إلا في يوسف والعلق قلنا يكون المسفعا معا ولا إيه الا في يكون مدفعا واما التنوين فانه يثبت وصلا ويسقط خطا ووقفا طيب يعني حرف منون نضع له حركتين حركه للحرف وحركه للتنوين يعني رجل اللام منونه ضمتين يشار إليه بحركة زد ضمة في المضموم فتحه في المفتوح كسره في المكسور قل لك هنا الحركة دي قل لك فيه تنوين طيب في حاجة مش واضحة ولا إيه السؤال بيقول بقى ما الحكمه ما الحكمه من التنوين اذا كان زائدا طيب ده نون زائده ليه بقى جبناها جت ليه ده السؤال يعني كما يقال عن اهل اللغه الزياده في المبنى زيادة في المعنى بمعنى ايه واحد مثلا عنده شقه ساكن فيها فيها حجرتان وفيها بلكونه بلكونة دي معموله عشان خطر ايه تهوي تهوية احتاج الرجل الى حجرة ثالثة يذكر في الولاد فاقفلها من تحت اقفلها بقت اوضه وفوق بتهوي بقى فيها الاصل وزياده فيها التهويه وزيادة بقت اوضه نذاكر وناكل وننام كذلك التنوين التنوين زياده لتجميل الحرف تجميل الحرف يعني مثل التنوين في الحرف كالثوب على الجسد الثوب ليس جزءا من الجسد ولكنه لا يستغني عنه قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا اللباس الثياب للزينة والستر لو ستر بس نلبس خيش نلبس فرو نلبس بلاستيك نلبس قطن أي حاجة تانية لكن لا. لا الثياب يحب أن يكون نعلوه حسنا وثوبه حسنا الثياب يعني معناها زينة كذلك التنوين تخيل لو واحد يقول ان الله على كل شيء قدير شكلها وحش والقران جميل كلام الله عز وجل يبقى التنوين ذكاء للتجميل والزينه طيب السؤال يقول أذكر أحكام النون الساكنة والتنوين والحكمة من البدء بهما قبل غيرهما على طول آل أحكام النون الساكنة والتنوين ما كان أحكام, أحكام الميم الساكنة مثلا أو اللام الساكنة يعني علماؤنا لا يهمهم تقديم المعلومات بقدر ما يهمهم الدقة في التعبير مش بس بيقول لي معلومة لا ده هو قاصد كذا إنه يبدأ بالأحكام دي بالذات الجواب أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، وهي الإظهار والإضغام والإقلاب والاخفاء وبدأ بهما قبل غيرهما. لأنهما فيهما أحكام الحروف كلها يعني في الأصل يا أبنائي أن هذه الأحكام في الأصل هي أحكام الحروف الحرف الساكن إما أن يكون مظهرا أو مضغما أو مقلبا أو مخفا ده الأصل في الأحكام فلما أخذت النون الساكنة والتنوين أحكام الحروف الاربعه ناسب أن يبدأ بهما قبل غيرهما حتلاقي عندك الميم الساكنة أحكامها ثلاثة أقل اللام الساكنه حكمان اقل بدا بالاكثر فالاكثر طيب السؤال يقول عرف الاظهار لغه واصطلاحا الاظهار معناه لغه البيان تقول ظهر الشيء اذا وضح واصطلاحا اخراج كل حرف من مخرجه من غير غنه في الحرف المظهر بوش غنه لأن الحرف الأول ما لا علاقة له الثاني يقول من آمن حقون من ليه لا علاقة إذن فلا غنى والإظهار خسمان مقيد ومطلق فالمقيد أنواعه ثلاثة إظهار حلقي في النون الساكنة والتنوين ده ألف يعني باء إظهار شفوي في الميم الساكنة في الميم الساكنة جيم إظهار قمري قمري في اللام القمرية يبقى عندي إظهار حلقي من سكنة تنوين إظهار, إظهار شفوي في المنسكنة إظهار قمري في لام أل اظهار مقيد مقيد يرحمك الله وما سوى ذلك فهو مطلق مثلا تقول مثلا ايه قد سمع مثلا قد سمع درسكن ايه مظهرة ده لحلقي يرحمك الله لحلقي ولا شفوي ولا قمري يبقى مطلق مطلق ليه ؟ لانه لم يقيد بشيء طيب يا سيد السؤال يقول تكلم عن الاظهار الحلقي مع بيان حروفه وسببه مع ذكر الامثله مع بيان حروفه حروفه وسببه مع ذكر الامثله الجواب الاظهار الحلقي هو ان ياتي بعد النون الساكنه والتنوين حرف من حروف الحلق السته وهي الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء على فكره برضو احنا بنستشهد بالتحفه اربع احكام نقول قال صاحب التحفه للنون ان تسكن وللتنوين أربع احكام فخذ تبييني ونحن على اربع احكام دي لأن كان المفروض أو السياق أن يقول الشيخ أربعة احكام أربعة أحكام لأن العدد العدد إذا كان المعدود مؤنثا إذا كان المعدود مؤنثا يذكر أو تحذف تاء التأنيف من ثلاثة إلى تسعة العدد مؤنث أصلا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تاء تأنيف مؤنف لكن تحذف التاء إذا كان المعدود مؤنثا وتثبت اذا كان المعدود مذكرا مذكر التاء تظل على ما هي عليه مؤنث تحذف لان المعدود مؤنث لن يحتاج لها لقول تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام المؤنثة. ليلة مؤنثة قال سبع ليال لأن المعدود مؤنث فالتاء حذف من العدد مش, مش منهاش لازمة لكن ثمانية أيام نفرد يوم مذكر فكان الشيخ أربع أحكام أربعة أحكام لكنه قال أربع أحكام من أجل الشعر نوز طيب الاظهار الاول الحلقي ست, ح... ست حروف بيقول واما سبب فاذا اتى حرف فاذا اتى حرف من هذه الاحرف بعد النون الساكنه والتنوين فهو الاظهار الحلقي وسمي حلقيا لخروج حروفه من الحلق وأما سبب إظهار وأما سبب إظهار النون من هذه الأحرف ونفعله تباعد فهو تباعد المخرجين نون لسان وذي حلق المخرجين وأما صوره وأما صوره حلقين إن شاء الله سبحانك وظهوم وحمدك سواء لا إله إلا أنت لا استغفقته عليك Assalamu alaikum